الله يديه بالخوة وهي الصحبة الحلوة حلوة كلمة صاحب تسوى بس للعين تمروة كثر خيرة عالشاي الغيرة, الغيرة عي ما تنبع, تنبع, تنبع ناس الخيره, بسم الخيرة, باسم, الخيرة باسم الخوة الزينة للموت تخاوينة ما حد ما A bolgár, a bolgár, a Tá <-ra> maluco, né? <-t> Matakara vos arrebatné, desgadrada o k roh